وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ لَصَالِحًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّكَ لَصَالِحًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُشْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَحَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ فُتِنُوا مِنَ الْأَرْضِ ذات يُعذِّبُ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَّضِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا فَوَاجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ لِيَرْسُدُوا بَعْضَ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ